الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ ا ل ل ه من شرور انفسنا في سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهدي الله فلا وجود له م ا يضلل فلا هادي له والشكر لا ل ه إ ل ا الله و ح د ا ل ل ه شريك له والشكر محمد بن عبده ورسوله يا أ ي ه ا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ترضون إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ا الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحده واخلق منها زوجها ف ب ث منهما رجالا كثيرا و ر س ا ء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام حسنه ا ل ل كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا وسديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصبح الحديث كتاب الله وخير اليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل م ح د ا ه بدعه وكل بدعه ا ل م ر ا ل ه وكل دلاله في النار اذا كان صيام رمضان قد انقضى شهره فان عباده الصيام بالله تعالى مشروعه なるほど。<laughs> <laughs> ع ابي ي خ بن رمضان يوم والاختار في نهايه رمضان لمن افطر بالجماع فان عليه ان يصوم شهرين متتابعين ان لم يجد عزف رقبه هذي كفار من افطر في رمضان يوما واحدا بالجماع ومن قتل نفسا مؤمنا خطا ليس تعبدا فان عليه اغفار ويعد ر ق ب ا فان لم يجد من ص ن ا ب س ه ر ي ن متتابعين وهذا لا ينتبه لا يهتم ولا يبالي به كثير ممن يقع في ذلك تراه يقتل انفسا خطا بسياره او غير ذلك غير متعمد فان عليه ا ل ك ف ا ر ة ويحث ر ف ب ه فان لم يجد م ص ي ر م شهرين ا ل ا تابعين هذا、بيبارك. وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير ر ق ل ه المؤمنه ودينه مسلمه الى اهله الى قوله تعالى فلن يثبت به وصيام جمرين متتابعين توبه من الله كان الله عليك حكيما و م ن ا ل ص ي ا م الواجب كفاره الزهار فمن قال ل م ر ا ت ه أ ن ت علي ت ب ا ر أ م ي شبهها بامي في ا ل ت ح ر ي ر كامي باختي فهذا آ ث م عليه ع د ة اشياء خطيره أ ن ه أ ت ى بمنكر من القول من الناس مع انها تقع في الناس وكذلك وتبرم ا ل ظ ا م واجب اما على التتابع او ا ل ت ر ا ث ي لا ب س ومن اراد ان يصوم س ت ة ايام من ش و ا ن فعليه ان يقبض ع ل ي ه الظلام ثم يصوم س ت ة من شعبات ل ق و م النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أ ت ب ع ه سته من شوال كان ا ل ص ي ا م ص م ي ا د بالله ن ا س ي ق و ع ل ي رواه و ي مسلم ت من اراد أ ن يصوم س ت ة أ ي ا م من شعبان فينبغي ان ي ق ض ل الواجب ثم يجب من ان شعب وعما لم يصوم أن ي س ت ة أ ي ا م من شعبان ف إ ن ه ان يقضي وعليه رمضان في ي يوم من ايام السنه وكذلك ا ل م ر ا ا ل ح ا ئ أن ي ت ي عليها ايام هذا الحكم كذلك ل ه و ا ل ر ض ع والحاول التي كذلك ف إ ن ه ا تقضي في أ ي يوم من أ ي ا م السماء ف إ ن أ خ ذ ت صيام القضاء ل أ ن الحول مستمر أ و ا ل ر ض ا ع ف إ ن م ا ل ا شيء عليك و إ ن م ا عليك القضاء هذه الاحكام ش ر ع ي ة يجب الحفاظ عليها أ ن يحافظ ا ل ل ه على حدود الله ولا يتعداها فحبوب الله إ م ا محللات أ و واجبات فيجب الحفاظ عليها وعدم تعديها والمتيان بها وكذلك ح ب و ب الله م ح ا ر م ة فلا يجوز الاضطراب منها تلك حدود الله فلا تقربوها وتجد ايه الفقر الكريم فلا تعتبوها فلا, فلا تعتبوها فلا هذه تعتبرها حدود واجبات او محللات لا يمد الانسان ان يتعدى هيك ان ياتي هيك ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه الظالم هو ظالم والظلم الراعي اعظم الظلم والشرك بالله ثم بعد ذلك الظلم الذي هو المعاصي والكبائر ثم ا ل م الذي بين الناس بعضهم بعض、منه. كان يظلم ا ل إ ن س ا ن غ ي ر ه في مال أ و عرض او ذ م أو فهذا الظلم ح ض ر الله إ ن ي ح ر ت الظلم على نفسي وجعلته ب ي ن ا م محرما وظلم ظلمات يوم القيامه ترى في الدنيا اثاره وعواقبه و ظ ي م ه وكما ترى مصالح الظالمين في زماننا وقبل زماننا م كل ر ق ت وحيد و ك ا ل ك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه ابيب أليم. أليم شديد اذا الله لا يؤمن الظالم حتى اذا اخذه لم يثبته يظن ان طهره العنه يعطيه من الدنيا ويوسع ل ه م د ت ه ويظن ان طهره العنه هو لا يدري. لا يدري انه ينكر به وانه م س ت غ ر وأن الله يزيده في الدنيا وهو يشعر ف ي ظ ل م أ ن الله ولد عمله إ ن م ا يغني لهم ي ز د ا د و ا اثما ولهم عذاب ا م ي فليحذر كل من آ م ن بالله واليوم الاخر من الظلم كله اولم ي هو الشرك ان الشرك لظهر و ي ا ل ا م و ا ل ويرد ب د ل ي وللحسين او عليه او ب د ل مخلوقا من دون الله هو ظالم مش مشرف ل ا ن لم يتحلله قبل الموت قبل يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ن المظلوم ياخذ من حسنات الظالم فان لم يكن له حسنات طرح من سيئات المظلوم على الظالم من س ي ذ ا ت ا ل م هو م ع ل ى الاموال ل المختلفه ونحن حديثنا عنه الصور ا الواجب المستحب اوعا كذلك ان العبادات مستمره الى يوم الدين وان الله تعالى واجب اوجب على العباد ان يعبدوه حتى الممات ولا نقول كما ت ق و ل ملاحده الصوفيه وزمانقتهم ان الانسان يتعبد ف إ ذ ا وصل الى م ر ح ل ة م ع ي ن ة انقطعت عنه ا ل ت ج ا ل ي ف كما نسمع م ل بعضهم لكن وصل ما اصبحش عليه ت ج ا ل ي ف لا تجب علينا الصلاه ولا الصيام ولا ز ج ا ه نما الصلاه والصيام و ز ج ا ه هذه على عامه الناس اما, أما العائدون الواصلون فهؤلاء خلاص وصلوا جذفة ل الهموم و ه ب ل ا ء الناس ليس حكمهم كحكم غيرهم اضربوا علم الباطل و ا ل ح ق ي ق ة و أ م ا ا ل ع ا م ة الناس فهم ي ن ت ز م و ن العلم الباطل عن ا ل ش ر ي ع ة هذا هو م ن الصوفيه ا ل م ل ا ح د ة ا ل ز ن ا د ق ة الذين لا يرون التكاليف الا على ا ل ع ا م ة ليست خ ا ص ة وهذا فاضل لان الله تعالى يقول ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين واليقين هنا هو الموت لماذا ل أ ن بالموت يتيبل ا ل إ ن س ا ن الدار ا ل آ خ ر ه فلا تكاليف ش ت ك ى لبا الانسان إن راى الموت أصبح, اصبح في عالم مشاهد ليس عالم غيب لكننا ا ل آ ن في هذه الدنيا في عالم الغيب ف إ ذ ا جاء ا ل م ر ت تحقق ا ي ق ي ن أ ن صار في عالم ش ه ا د ة ألص في نعيم القبر في عذاب القبر ما ق ب ى في حلم المراحل القبر فما ب ن ف ع ا ل ت و ب ة ا ل ت و ب ة لا تدفع اذا رايت الانسان ملك ا ل م ر ت إ ذ ا وصلت الوحده رسول البشر ا ل خاصته عالم ش ه ا د ة أ م ا ا ل و ح د في عالم الغيب هو اللي ي م ي به المؤمن الكذب من الذي يؤمن به الله بالغيب ومن الذي ي ف ض بالغيب فمن أ ع ظ م صفه من صفات المؤمنين أ ن ه م يؤمنون بالغيب و أ م ا الكفار فلا يؤمنون بالغيب ا ن و ا في أ ح و ا ل الناس ا ل آ ن أ ك ث ر أ ح و ا ل الناس لما يجمع بعضهم خاصه اللي, اللي بتشبه من الكفار ا ل غ ب ي ي ن إ ذ ا اراد ان يدخله م ي د ا ً فراد موضوع ا ل س ا ى إ ل ى م س و ا ر ا ل أ خ ي ر وهم هؤلاء الذين يتشبهون بالكفار من الاعلاميين و غ ي ه م يقولون إ ن القبر هو المسوا ا ل أ خ ي ر لا كذا المثل الاخير اما جنه ابدا واما نار ابدا ف ي عباد الله ينبغي أ ن نحافظ على حدود الله ف ا ل ع ب ا د ة م س ت م ر ة إ ل ى الموت وقد قال عيسى ابن مريم عليه السلام كما ذكر الله في ا ل ق ر آ ن الكريم و أ و ص ا ن ي ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ما دمت حيا فليقربن الموت ر ان الله تعالى يقول ما سالتكم في سفر في ج ه ن م ق ا ل و لم نكن من م المصلين ولم نكن م ط ع م المسكين وكنا نقوض مع الحائطين وكنا نتذلق بيوم الدين حتى اتاهم اليقين يعني ظلم تذوق يفعلون للاشياء حتى اتاهم اليقين يعني اتاهم الموت وهم على ذلك ومن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بئس عليه فكل عبد يبعث على ما مات عليه من ع ي ش على ا ل ط ل ا ل والكفران والبدعه والمعاصي تزور الموت يفعل هذه الاشياء يبقى الله يبقى الله ويقول ا ل عشره باحد عشر ل أ ن ه ا ن ح ي ا ت ه عن ل الربا حياه ت ثابت على الربا لما يتعاون مع الناس يقول عشره باحد عشر قلنا لا يا اخر هو حياته ك د ا مش تمد على الربا لان ا ل إ ن س ا ن هو بغنى و بغنى و ب غ ن و بغنى و ب غ و بغنى و بغنى و بغنى و بغنى و بغنى و بغنى و بغنى و بغنى و بغنى و بغنى و بغنى و بغنى و ب و ب ن ى و ب غ و بغنى ب و ب غ ب و بغنى يقول قلى ي ا ل ل ه ر س ص هو بنوك ويقف على ا ل ح ا ه وهكذا وزي ما تقارن المساعده المظلوم وهو بنوك قل قلى يتلخص مفيش بينه لان ح ي ا ت م ا مفيش بينه ومفيش ب ي د ه ف ا ل إ ن س ا ن على مدى يضع الناس يحسن يجعل لما نصفه قال ا ل ط و ا ض ي ق والظلمه ويجعله لا يزعله لا يزعله إ ذ ا كانت من ا ن س ثم لدينا جاهل لنظم للذكر و م ن ذ ك ر القواطير الذين صدوا عن دون الله وعن سبيل الله وعن امر الاسلام وكانوا ي اولياء ا ا ا ل ن م كان أولياء الشياطين وكما يقول هنا الناس من اخر اولياء الشياطين هذا الانسان ليغفر ويزعل ويدافع عن المسلمين والظالمين هو لما ه لا ل يزن عن شيء ويعرف شيئا حتى ونقول له تعالى واما هو م ا ل ه و ن ه ش ا معه ومن احق انسانا وشرعا فمن ا ح ب ا ل ل ه ورسوله صلى الله عليه وسلم من ا ح ب ا ل ص ح ا ب ة وشرعا من ا ح ب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه ت ومن ا ل في احد ه انهم الظالمين و الكافرين و الملائكه و ا ل م ل ا و ل ه و ا ل م ل ا ئ ك انت لو تفكر مثلا ان اللي هو بيحكم غير شرع الله وبيحارب دون الله ولذا مؤمن بالله الايه و ا ح ومن لم يحكم بما ن ز ل الله فلا يكون في ح ه اي انزل والله واحد ممن ا لم يحكم بشرع الله م ن ا لم يحكم شرع الله هو الحول ا لن يحكم ويمن له ا ل ل ه وهو خير الحكمه ومعتدي وقال ومشرك سواء كلاه صوتي مشرك شيعي يهودي نصراني هو ف قوس خندوقاتي اشتراكي علماني يقول لهم موضع غيركم موضع غيركم ان الله عليهم بذات الصدور ويقولون ذلك لهم كما قال الله تعالى وان اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين ونقول م عندما ولدت العزه اعملوا على مكانتكم ا ل انا عاملون وانتظروا انا منتظركم ولذكر الله السماوات والارض والذين يرجع الامر كله فاعبده وتوكل ا ا عليه وما ربك من ظهر عما تعملون في الايام البيت لكل شهر ل ع ر ف ه الثالث عشر والواقع عشر والخامس عشر وكذلك صيام يوم وفضاء يوم وفضاء يوم وكذلك صيام يوم عرفه بانه يمثل سنتين م ا ض ي ة و ب ا ق ي ة وكذلك صيام تسعاء و ع ش ر ا ء التاسع والعاشر من شهر الله المحرم ويستحق كذلك صيام أ خ ف ض ا ل أ ي ا م من شهر الله المحرم ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ف ر ي ض ة خ ي ا م الليل و أ ف ض ل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وكذلك يسمح الله صيام أكثر, اكثر الايام من شهر شعبان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الاحاديث عنه صلى الله عليه وسلم وهذه النوافل هي زياده تجبر ما يحدث في الفرائض ونقص وخلل ولذلك شرع الله النوافل مع القرار ل أ ن ا ل ف ر ا ئ ة ك ا ل ز ك ا ة والصيام والحق والصلاه كل هذه ا ل ق ر ا ئ ض ه ا نواه فاذا مرد ا ل إ ن س ا ن بهذه النواه فانه يشكر ا ل خ ل ر الذي حدث في الطريق مع ز ي ا د ة الارض لله سبحانه وتعالى لما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ف إ ذ ا احببته كنت سمع من ا ل ي س م ع به الى خ ر الحديث ا ل ز ي ا د ة بالنوافل احتسابا لله تقربا الى الله فيها خير عظيم مع ز ي ا د ة القرب والدرجات ف ي ح س ل ا ل ل ه على ا ل ص ل ا ة بالليل فاذا كان الناس قد صلوا التهجد أ و التراويح أ و ق ي ا م الليل كل هذه الصلاه ل ل ه في رمضان ف إ ن ا ل ص ل ا ة كذلك م س ت م ر ة أ ي ق ي ا م الليل في كل أ ي ا م ا ل س ن ة ولكن منفردا كل واحد مفرد ن فلا يصلي الناس ج م ا ع ة في غير رمضان قيام الليل إ ل ا أ ح ي احيانا ن ا ً أ ً ليس دياماً ليس كما يفعل بعض المبتدعه بعض الناس يفعلون هذه البدعه يعتمدون يوما ً معيناً كل أ س ب و ع ويكرمون فيه الليل لا أ البدعه اننا الصحيح الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة أ ن النوافل لا تصلى جماعه الا احيانا لا يكون هذا شعار مستمر دائما فكل واحد يصلي النوافل ب ا ل ل ي ل حسب ما يستطيع و ص ل ا الليل م س ن ى م س ن ا ث ل ي ن ن ي ن فاذا قضي احدكم الصبح صلى ركعه و ا ح د ة ت و ك ر له ما قد صلى يعني يصلي في سن الليل سنتين اثنتين اثنتين وفي الاول يوصل و إ ن كان م د ا و ص و اول الليل فلا يوتي ا ل آ خ ر ة وصلاه الليل هي شرف المؤمن ي ن كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و م ن تذكر ا ل ص الحين قبلكم وهي من صفات المؤمنين أ ن ه م يقومون الليل وهذا الامر ف ك ر ه الله سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما تعني ملازما دائما انها ساءت مستقرا ومقاما والصلاه بالليل وهي من افضل ما يقوم ب المرء بعد ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ف الحديث الشريف وصلوا بالليل والناس ن ي ا ن اطعموا الطعام و ر ف و ا السلام وصلوا بالليل والناس ن ي ا ن ت د خ ل و ا ا ل ج ن ة بسلام يحرص اخي ل م س ل م على ص ل ا ة الليل فان اعظم ل ا يجعل ا ل إ ن س ا ن مخلصا لله أ ن يعمل أ ع م ا ل ا ك ث ي ر ة في السر لا يعلمها إ ل ا الله سبحانه وتعالى هذا أ ع ظ م ل ا يجرؤ ا ل إ ن س ا ن ويربيه على ا ل إ خ ل ا ص أ ن يخلص لله وحده لا شريك له ويطلب عنه الرياء ل ل ع م ا ل الانسان ب ا ع م ل العمل والبيوت به و ج ه الناس Thank、you don't know.